بسم الله الرحمن الرحيم 122. إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر 124. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائك 122. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 123. سلام انهي حتى مطلع الفجر